وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون سحرة ساجدين قالوا In And... وَا أُوذُ لَكُم مِّن خِلافٍ ثُمَّ لَأُصْلِفَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا 我 tan Oh, I نل الارض لل All oh. right. يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وعلى <تصفيق> قد أخذنا فإذا جاءته الحسنة قالوا uh no. Agent din man van Then um... كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القول وعفون مشارق الأرض ومغارب التي بارتنا فيها na <laughs> <laughs> Oh, I'm just... كان يوم مالون Oh uh -huh. وفي ذلكم بلاد بياش اري فتم من قوتن Bo <laughs> Oa oh. جاء لوجودك كاون وخلص صائقا fa qon qon na subhanaka tu bitu ileika wa tu <tunca> c'an فاخذوا في احسنها فخذها بقوه امر قومك يا خذوا في احسنها فقي ووررق مستمعنا العزاء لاعلم سا